مكان فكفرت فكفرت بان ام الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون 119. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون 110. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.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 114. وعلى الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 115. متاع قليل ولهم عذاب أليم 116. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما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 وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ